من المشركين والنصارى وبيان ساعة رحمة الله بعباده لما يختار في مقاصد السورة ينظر في مسألة كلية في هذه السورة والإخوة في مركز التفسير قد اختاروا هذا وذكر شيخ الإسلام بمتايمية أن من مقاصد هذه السورة تحقيق العبودية وتعظيم شأن الربوبية وتقرير مبدأ البعث ومن موضوعات هذه السورة بيان جزاء المتقين وعقاب الكافرين وفتح باب التوبة العاصم وقد ختمت هذه السورة المباركة بما بدأت به من بيان محبة الله تعالى وتكريمه لأوليائه وبيان الحكمة من نزول القرآن الكريم وهي البشارة والدذارة حتى يقوم كل أحد بالبشارة والنذارة بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة ووددت من الإخوة في مركز التفسير أن يأتوا بالتفسير ربنا جل جلاله قد جعل كتابه مثاني تسمى فيه الآيات والحكم والعبر. فالقول بقول ابتدى الله هذه السورة بالحروف المقطعة التي تبين إعجاز القرآن فتبرز عجز الخلق عن معارضته بالإتيان بشيء من مثله مع أنه مركب من هذه الحروف العربية التي يتحدثون بها فتكرار التفسير خير من الإحالة ولذا طريقة السعدي رحمه الله في تفسيره أنه يكرر التفسير فربنا قد جعل كتابه مثاني ذكر رحمة ربك عبده زكريا هذا ذكر رحمة ربك بعبده زكريا عليه السلام نقصه عليك للاعتبار به يعني هذا الذي نتلوه في هذه الآيات في هذه السورة المباركة قصة رحمة ربك يا محمد عبده ذكرية عليه الصلاة والسلام وفي سورة الأنعام ربنا يقول والذكرية ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين والإنسان يسعى أن يكون في الصالحين ويسعى أن يكون من الصالحين فقصص هؤلاء لأخذ العظة والاعتبار وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان زكريا نجارا ولذلك الإنسان يعمل يسد حوائجه وحوائج أهل بيته في هذه القصص الواردة في كتاب الله وصحيح السنة أخذ العبرة والعظى إذ نادى ربه نداء خفية إذ دعى ربه سبحانه دعاء خفيا ليكون أقرب إلى الإجابة طبعا الدعاء الخفي أقرب إلى الإخلاص وأبعد من الرياء وفيه فضيله أن صاحبه يعلم أن الله يسمع وهذا هو الأليق بالأدب مع العظيم سبحانه وتعالى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 لربهم له قال ربي إني وهن العظم مني أي رق وضعف فيه إشارة إلى ضعف البدن جميعهم فإذا ضعف العظم فغيره من الجسد أو لا واشتعل الرأس شيبا أي انتشر الشيب وهذا دلال على كبر العمر وآخر الأجل ولم أكن بدعائك رب شقيا فيه التوسل إلى الله بنعمه وعوائده الجميلة فلم يكن شقيا بدعاه ربه أي لم يكن خائبا والإنسان إذا سعى في شيء وناله سعد به وإذا شقي في شيء ولم له صار شقيا فهو كان يدعو ربه وربه يربه بالنعم وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا أيوة إني خفت قرابتي أن لا يقوم بعد موتي بحق الدين لانشغالهم بالدنيا وكانت امرأتي عقيما لا تلد فأعطني من عندك ولدا معينا وتأمل هذا الشيء العظيم أن الإنسان يطلب الولد لا لأجل الدنيا بل لأجل أن يقوم بالدين وإني خفت الموالي من ورائب يعني خشي ان هؤلاء الأولياء والأقارب والصلر الذين هم بالقرب منه خشي أنهم لن يقوموا بالدين حق القيام وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا أي طلب من الله تعالى الولد لأجل أن يقوم بأمر الدين وأن يؤدي حق الله تعالى ببث العلم ونشره فهو كان حريصا على هذا حياتهم فطلب من الله تعالى هذا بعد وفاته يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا، أي يرث النبوة عني ويرثها من آل يعقوب عليه السلام وصيره يا رب مرضيا في دينه وخلقه وعلمه تامل قال يرثني ويرث من آل يعقوب وفي سورة يوسف ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب وكل صاحب عمل صالح فإن الله سبحانه وتعالى يشكره له هكذا كان يعقوب حريصا أن يكون العلم في أهله وبنيه وأحفاده وذريته وحصل ما حصل يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضي أي مرضيا في أخلاقه وأفعاله يا ذكرية إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى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 أي يحيى حياة حسية فتتم به المنة ويحيى حياة معنوية وهي حياة القلب والروح بالوحي والعلم والدين وأيضا يحيي الله تعالى به قلوبا ميتا فأهل العلم كم من قتيل لإبليس قد أحيوه وكم من ظال لنتائهم قد هدوه قال ربي أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتية قال زكريا متعجبا من قدرة الله كيف يولد لي ولد وامرأتي عقيم لا تبد وقد بلغت نهاية العمر من الكبر وضعف العظام قال كذلك قال ربك هو علي هي وليخ فقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال الملك الأمر كما قلت من أن امرأتك لا تلد، وانك قد بلغت نهاية العمر مع الكبر وضعف العظام لكن ربك قال خلق ربك ليحيى من أم عاقر ومن ابن بلغ نهاية العمر سهل وقد خلقتك يا ذكرية من قبل من قبل ذلك ولم تكن شيئا يذكر لأنك كنت عدما فربنا جل جلاله قادر على كل شيء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ان لا تكلم الناس ثلاث ليال سويا قال زكريا عليه الصلاة والسلام يا رب اجعل لي علامه اطمئن بها تدل على حصول ما بشر ما بشرتني به الملائكه قال علامتك على حصول ما بشرت به ان لا تستطيع كلام الناس ثلاث ليال من غير عله بل أنت صحيح المعافى وهذا من قدرة الله تعالى أنه صحيح المعافى لا يستطيع أن من الناس ولكنه يستطيع أن يسبح فربنا جل جلاله قد جعل الآية الداله عليه سكوتا من غير ذكر الله وتأمل هذا فيه دلاله على إخلاصه وانقطاعه بكليته إلى الله دون غيره فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا فخرج زكريا على قومه من المصلاة فأشار إليهم من غير كلام أن سبحوا الله سبحانه أول النهار وآخرة وتأمل فأوحى إليهم أن سبحوا خص التسبيح بالذكر لأن العادة جارية أن كل من رأى أمراً عجبا منه، أورأ فيه بديعة صنعة أو غريب حكمة يقول سبحان الله، سبحان الخالق، فلما رأى حصود الولد من شيخ كبير وامرأة عاقر عجبا من ذلك، فسبح الله وأمر قومه بالتسبيح. من فوائد الآيات الضعف والعجز من أحب وسائل التوسل إلى الله. لأنه يدل على التبرؤ من الحول والقوة وتعلق القلب بحول الله وقوته وهذه القصة مع هذا الكلام يذكرنا لا حول ولا قوة إلا بالله فالإنسان يلجأ إلى ربه مولاه وأنه لا يستطيع أن يتحول من حال إلى حال إلا بمدد ومعونة من عند الله تعالى ولذلك لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة يستحب للمرء أن يذكر في دعائه نعم الله تعالى عليه وما يليق بالخضوع فالإنسان يتوسل إلى الله تعالى بالنعمة ففي هذا الصنيع فيه التوسل إلى الله بنعمه وعوائده الجميلة حينما قال ولم أكن بدعائك رب شقية أي لم يكن خائبا بدعائه فربنا يربه بالنعم ويستجيب له دعواته الحرص على مصلحة الدين وتقديمها على نقيه المصالح فإنه كان حريصا أن يرزق الولد لأجل أن يقوم هذا الولد بأمر الدين ومر معنا في سورة الكهف المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أمرا فتأمل بعض الناس اتخذ المال والولد زين للدنيا ولكن ينبغي الإنسان أن يجعل المال بلاغا للدابة آخرى ون يجعل البلد لأجل أمر الدين حتى تتحول الحياة الإنسانية إلى سجل من الحسنات. تستحب الأسماء ذات المعان الطيبة، فربنا جل جلاله قد سما يحيى بيحيا، ولم يسمى أحد قبله بهذا الاسم. وفيها بشر أنه سيحيى، وفيها بشر أنه يحيى حياته القلب والإيمان والدين وأن الله سيحيي به قلوباً ميفة